بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون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 كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 فَإِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتَ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ومن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 Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه لَكُمَا أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن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 تُم تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَاكُمْ إِذْ آنَذَرَقَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ مُذِرٌ مِنْ بَيْنِ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 وما رأوه عارضا مستقبل أعوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدن ولكن شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك يكونوا القوم المجرمين ان يكونوا في ماء ان فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أفئذة إِذًا مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يَعْيَ بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير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 فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لهم يلبسون إلا ساعة من مهار